بسم الله الرحمن الرحيم والمرتلات عوفا فالعاطفات عطفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات بكرا عذر أَوْ نُذُرَا إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ قُمِصَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ يوم وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُذْبِي الْمُؤَخِّرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ واجعلناه في قرار نكيم إلى قدر معلوم فقدونا فنعم القادرون ويل يومئذ أَحْيَاءَ أَوْ أَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ لا ظليل ولا يغني من العلب إنها دومي بشرر كالقص كأنه جبالة صف ويل يوم ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ كيدون ويد يومئذ للمكذبين ان للمتقين في ظلال يوم وعيون وفوا ويل يومئذ للكاذبين كونوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون كونوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون باب اي حديث بعده